قَدْ نَمَا تَقَلَّبَ وَجْهُكَ فِي السَّمَاءِ قَدْ نَمَا تَفَنَّدَ يَدَيْكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ فِلَتًا تَرْضَعَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ فِلَتًا تَرْضَعَ تول وجهك جبرى المسجد الحراس وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَاكْتُبِ الْبَلَاءَ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ